ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، ثم خلقنا نطفة علاقة، فخلقنا العلاقة مضضة، فخلقنا المضضة عظام، فخلقنا المضضة عظام. تَكَسَّوْنَ الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ ثُمَّ إِنَّكُمْ بَعْدَ ذَلِكَ لَمَيِّتُونَ ثم إنكم يوم القيامة تبعثون، وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَافِلِينَ وَالْزَّلَّامِ الْسَمَاوَاتِ مَاءً بقدرٍ فأسكنه في الأرض، فأسكنه في الأرض، وإن على ذهاب به لقادرون.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 وَشَادَرَتْ تَخْرُجُ مِنْ طُورِ سِينَاءَ تَبُطُّ بِالدُّهْنِ وَصِبْغِ الْآكِلِينَ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ عِبْرًا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 بِهِ جِنَّةٌ فَتَرَبصُوا بِهِ حَتَّى حِينٍ قَالَ رَبِّ انصُرْنِي بِمَا كَذَّبُون فَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ أَنِ اصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا أن صنع الفلك بأعيننا ووحينا فإذا جاء أمرنا وفرت النور فسلك فيها فسلك فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم.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 وَقَالَ الرَّبِّ أَنزِلْني مُنزَلًا مُّبَارَكًا وَأَنتَ خَيْرُ الْمُنزلينَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ وَإِن كُنَّا لَمُبْتَلينَ ثُمَّ أَن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 قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم في الحياة الدنيا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 فأخذتهم الصيحة بالحق فدعلناهم متاء فبعدا للقوم الظالمين ثم أنشأنا من بعدهم قرونا آخرين ما تسبق من أمة أدلها وما يستأخرون ثم أرسلنا رسولنا تترا كلما جاء أمة رسولها كذبوا فأتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم أحاديث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 وَدَعَ اللَّبْنَ مَضْيَمَ وَأُمُهُ آيَتَ وَأَوِينَهُ مَا إلَى رَبِّ وَتِنْ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينٍ يَا أَيُّهَا الرُّشَلُ كُلُّ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَأَغْمَلُ صَالِحَةً إِنِّي بِمَا تَغْمَلُونَ عَنِيمٌ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 قد كانت آياتي تتنا عليهم فكنتم على أعقابكم تنكسون مستكبرين به سامرا تهذون أَفَلَمْ يَدْدَبْرُ الْقَوْلَ أَمْ جَاءَهُمْ مَا لَمْ يَأْتُوا آباءهم الأولين أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون أم يقولون به جنة بل داءهم بالحق وأكثرهم للحق كارمون ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم مورضون أم تسألهم خرجا فخراج ربك خير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 111. ولدوا في طغيانهم يعمهون 112. ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضررون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 إذا لذاب كل إله بما خلق ول على بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون عالم الغيب والشهادة فتعال عما يشكون قُل رب إما تريني ما يوعدون رب فلا تجعلني في القوم الظالمين وإن على أن نريك ما نعدهم لقادرون إذ فقبل التي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون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 كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون فإذا نفخ في الصور فلا أن تاب بينهم يومئذ ولا يتساءلون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 تلفحوا دوها هم النار وهم فيها كالحون ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكن إنا قوما ضالين ربنا أخرجنا منها فإن عذنا فإنا ظالمون قال اخشأوا فيها ولا تكلمون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 فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون إني دزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين